ضلعت يا زهر اللي من آل نطلب بثاراته نطلب بثاراته يا بتخير البرية واللي نهى بحقش أبد ما ننسى فعله اخذ العهد ما ننسى فعال الدعية ما ننسى إيدي تجرأت وين مدتي عليك ما ننسى سيلت من آل ومي مظلومة يا بنت النبي منكم عدوان ما راعوا الباري ولا راعوا نبي ما راعوا الباري ولا راعوا بيوم السقيفة كتب حرب العترة والآل بيوم السقيفة كتب حرب العترة والآل وهو المخطط هجمة الدار البغية لكن بقيت الصامدة بوجه الأعادي صرت يا بيت النبي انت الأبي صرت يا بيت النبي ضلعت يا زهر اللي انهشم من آل ومي نطلب بثاراته يا بتخير البرية واللي نهب حقش أبد ماي ننسى فعاله اخذي العهد ما ننسى فعال الدعية اخذي العهد ما ننسى فعال ما ننسى ايدت جرأت وانمدت عليك ما ننسى دمعت سيلت من عالمي مظلومة يا بنت النبي من قوم عدوان ما راعوا البار ولا راعوا نبي ما راعوا البار ولا راعوا ثقيفا كتب حرب العترة والآل وهو المخطط هجمة الدار البغية لكن بقيت الصامدة بوجه الأعادي صرت يا بتطاغ النبي أنت الأبي صرت يا بتطاغ النبي وإحنا من هاي الظلامة نقف بقوة وإرادة ما تهم نجي وشمية ما نهابين الإبادة صرنا نحمل هالعقيدة وانت يا زهر القيادة ما يهمني اللي يحارب شعبه باسلام حو اعتاده شعبه باسلام حو اعتاده واحنا من هاي الظلامه نوقف بقوة واراده ما تهمني جيوش وميه عبادة ما ينهى بي من الإبعادة صرنا نحمي الحل عقيدة وانت يا زهر القيادة وانت يا زهر ما يهمني اللي يحارب شعب بإسلاح وعتاد الشعب با اسلام حو هاك منة الا اله رب السماء من هجر رسال ومن باع صاجه بتول للعالم صحتي يا غاس ما تجري عيني فاطمه تتزلزل عروش الكفر عروش الدعى العاصمه عروش الدعيه العاصمه بعزمك يا على الجبين ظالم ابيد من سالمه بعزمك يا على الجبين ظالم ابي من سالمه بسم العقيدا واجه وبكل ثبات قاوم وبكل ثبات قاومه قاوم نبقى نقاوم للابد كل الطغاة الظالمة نفقى نقاوم للأبد كل الطغاة الظالمة كل الطغاة الظالمة ما نركع وما ننحنيه إلا إلى رب السماء ما نركعه ما ننحني إلا إلى رب السماء من حج رسال ومن بعه صوت البتول العالمة صحتي يا غاصب نحلتي ما تدرياني فاطمة صحتي يا غاصب نحلتي ما تدرياني فاطمة تتزلزلي عروش الكفر عروش الدعي يا عروش الدعي مشكته يا ابن على الجبين ظالم ابد من سالمه بسم العقيد واجهه وبكل ثبات قاومه وبكل ثبات قاومه نبقى نقاوم للابد كل الطغاة الظالم ونفقان قاوم للأبد كل الطغاة كل الطغاة